بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب فقبض ما وهب بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك وقبض الصبر وما ينقل بالنقل وقبض ما يتناول بتناول وقبض غير ذلك بالتخليم الهبة قدمنا شروط الهبة قبل ذلك وقال هنا تملك الهبة بالعقد لما روي عن علي وابن مسعود قال الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض فيصح تصرف الموهوب له فيها قبل القبض على المذهب فيصح تصرف الموهوب له فيها قبل القبض على المذهب نص عليه والنماء للمتهب قاله في الإنصاف المعنى تملك الهبى بالعقد يعني مجرد ما قال له لك هبى عندي ملكها الآن ملكها الآن ولكن مات تلزم ولا يجوز الرجوع فيها إذا قبضه إذا إيه إذا قبضه ذي وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب بشرط أن يكون القبض بإذن الإيه بإذن الواهب هو الذي يأذن في قبض هذه الهبة قال مروذي اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة لا تجوز إلا مقبوضة وقال الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة لعائشة يا بني إني قد كنت نحلتك جاد عشرين وسقا ولو كنت جددتيه واحتزيتيه كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموا على كتاب الله تعالى ده الأسهر ده صحاب الشيخ الألباني رحمه الله المعنى إن تلزم الهبة بالقبض يعني إذا قبضها الإنسان الآخذ يعني لا يجوز للواهب أن يرجع فيها مرة سنة لا يجوز للواهب أن يرجع فيها مرة إيه مرة سنة بس بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب القبض بإذن هذا الإنسان ألواه الصديق أو بكر الصديق رضي الله عنه كان نحل عائشة رضي الله عنها عشرين وسقا من طعام من طمش ولكن هي ما حزيتوش يعني, يعني حضرته الوفاة قال إيه يا بني إني كنت نحلتك جد عشرين وسقا ولو كنت جددته واحتزيته كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموا على كتاب الله عز وجل قال وتبطل بموت متهب وتبطل الهب يعني بموت متهب قبل قبضها لقولي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة أو سلمة إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواق مسك ولا أرى النجاشية إلا قد مات ولا أرى النجاشية إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة عليه فإن ردت فهي لك قالت فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته فأعطى كل مرأة من نسائه أوقية من مسك وأعطى أم سلمة بقية المسك والحل أصد أن كان ضعف الشيخ الألبان ولكن المعنى صحيح تبطل بموت متهب قبل قبضه يعني لو أن إنسان وهب هبة لإنسان وبعدين هو لم يأخذ هذه الهبة, الهبة أو الهبة ريحاله في الطريق وبعدين هو مات هذا الإنسان مات طيب يا ترى أما مات الآن الهبة تروح فين لم تقبض لم تقبض بعد إبا ترجع لصاحبه ترجع لإيه لصاحبه دي معنى تبطل بموت متهب قبل قبضه قبل إيه قبل قبضه إلا ياخدها ما وما وصلت لهش يبا الهباه بذلك يبا انت لو أعطيت لإنسان هباه وملكت إياها وقبضته يبا لا يجوز الرجوع فيه لكن لك ان ترجع إذا كان على سبيل وعد فقط والأفضل أن يرجع الإنسان يعني ذكرت الإنسان وقلت له أنت لك محمول عندي هدية بس لسه ما قبضوش ده وعد ده مجرد إيه وعد والأفضل توفي به طوفي لكن ممكن ترجع فيه ممكن ترجح. ممكن ترجع تقول له خلاص لكن امتى لا يجوز الرجوع لو ملكته لو انت وهبت انسان وقبض هذه الهبه لا يحرم يحرم الرجوع في ايه في الهبه ليس لنا مثل السوء العيد في هبته كالكلب يعود فيه في في قيده كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام يبقى طبطه بموت المتهم قبل قبضه طب القبض يحصل بايه قبض قبض كل شيء بحسبه يقول فقبض ما وهب بكيل او وزن او عد او زرع بذلك الشيء اللي يكال يكيل الشيء اللي يوزن يوزن الشيء اللي يعد بالوحدة يتعد الشيء اللي يزرع بالزراع بالمتر يعني. الزرع بمعنى بالايه بالمتر يعني وقبض الصبره وما ينقل بالنقل الصبرة الكومه كومه غير معلومه المقدار دي نقلها او قبضها بالايه التخليه وبالنقل وقبضه ما يتناول بالتناول انسان إيه أعطاه إيه بعير مثلا أو فرص قبضه إزاي هيأخذ اللي الزمن بتاعه هيأخذ الزمن إنسان وهب الإنسان عمارة مثلا أو شق يبقى قبضها إنجلها على كتفه مثلا يخذتها لا بالتناول هيأخذ المفتاح بتاعه انسان أهدى لإنسان عربي سيارة يبقى قبضها بإيه بالتناول هيأخذ المفتاح فقبض كل شيء على حسبه وقبض غير ذلك بالتخليم كقبض المبيع ويقبل ويقبض لصغير لصغير ومجنون وليهما وهو أب أو وصيه أو الحاكم أو أمينه كالبيع والشراء المعنى إيه؟ إنسان صب صغير مش من أهل التصرفات مش من أهل التصرفات انسان اعطى له هديه السنه انت عندك ولد صغير وبعدين انسان اعطى له هديه الهديه ديت يا ترى مين اللي يقبلها ومين اللي يقبضها الولي الولي اللي هو مين الأب كذلك انسان مجنون لو انسان مجنون او مختل عقليا او شيء وإنسان اعطى هدية هديه الا يقبل هديه ويقبضها الولي هو الاب بدايه طب ما فيش يكون الوصي الوصي هو الاب وصاهه وصاه على اولاد اول حاكم قاضي ما فيش حاكم أو أمينه أمينه اللي هو القاضي ووكله يعني ده معنى إيه أمين كالبيع والشراء قال إمام أحمد رحمه الله لا أعرف للأم قبضة لا أعرف الأم قبضة ولا يحتاج أب وهب موليه إلى توكين لانتفاء التهمة. التهمة يعني الإمام أحمد بيقول لا أعرف الأم قبضة الكلام كده مهم يعني الأم لو هي عندها ابن صغير مثلاً وبعدين واحد عاوز يدلو هدية هو مش هيخدها مش ياخد الهدية دي الهدية دي مش ياخد الهبة إما المل يقبض أبوه الأب توفي مش موجود طيب الأم موجودة فالإمام يتقبض ولا متقبضش الإمام أحمد بيقول لأعرف لأم قبضا هو مش كده هو الأمر مش كده يعني هو طبعا الشيخ إبراهيم قص الحتة ديت من المغني وحطهن كده وان كان هي الأمر ده الأمر مش كده الكلام الإمام أحمد على إن الأب موجود والأم موجود ففي حل وجود الأب والأم يبقى ليس الأم قبضة يبقى كده الكلام يستقيم أما الأب مش موجود والأم موجود إيه المنع يا إيه المنع أنا هروح أدور على مين يعني عشان يقبض له الشيء لذلك يعني الإمام بن قدامى بيقول في المغني قال الإمام أحمد في رواية صالح في صبي وهبت له هبة أو تصدق عليه بصدقة فقبضت الأم ذلك وأبوه حاضر شوف وأبوه إيه هذا كلام ابن قدامة في المغني وضح لنا شوي وأبوه حاضر فقال إمام أحمد لا أعرف للأم قبضا ولا يكون إلا للأبي ولا يكون إلا للأبي يبا كلام الإمام أحمد يتنزل على إيه على إن الأم موجودة والأب إيه موجود يبقى انا ما أعطيش الأم وأسيب الأيه أسيب الأب ده كلام الإمام عشان كده دايما العبارة والجملة الإنسان يخدتها برمتة كده ما يجصش الايه الكلام ما ينفعش إنسان يجص الكلام كده وياخد بعضه لتقرب الصلاة واخد بالك ما ينفعش هذا الشيء أحيانا في المختصرات تبقى مخلة شوي تبقى مخلة شوي والبعض يقول له هي كده الإمام هتقول هذا الشيء وتنسب الإمام أحمد رحمه الله كلام مش هو مراد الإمام أحمد فعشان كذا الإنسان دايما يخلي باله من الأشياء دي يقول قال ابن المنذر هذا كلام عندكم أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا وهب لولده الطفل ضارا بعينه ضارا بعينه أو عبدا بعينه وقبض له من نفسه وأشهد عليه أنها تامة وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض وصحح في المغني أن الأب او أن الأبي أن الأب وغيره في هذا سواء لانتفاء التهمة هنا بخلاف البين المعنى إيه ابن المنزر بينقل إجماع أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا وهب الولديه الطفل ضارا بعينه يعني أبوك وهب شيء وهو اللي قبضه يعني أبوك وهب شيء وهو اللي إيه وهو اللي قبضه قبض له من نفسه وأشهد عليه أنها تم ان الهبة إيه أن الهبة هبة تامة وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض يغني عن, الإيه؟ عن القبض ويصح أن يهب شيئا ويستسني نفعه مدة معلومة نحو شهر وسنة كالبي يصح أن يهب شيئا ويستسني نفعه مدة معلومة ممكن إنسان يهب بعير أو ناقع أو شراء ويستسني الحمل بتاعه يبن تلك الناقع ونرية الإبن الإيه إلا هينزل ده الإستثنان ده شيء يبقى يهب شيء ويستسنى نفعه او يهبك الفرس او شيء الدابه بس هتوصلني بس المكان الفلاني او يهبك سياره ولك طيب السياره دي هيبه لك بس انا بس الاسبوع ده اركبها اروح المشوار بتاعي ده يهب ان يصح أن يهب شيئا ويستسنى نفعه مده معلوم وان يهب حاملا ويستسنى حمله الصالحنا ايه ذكرناه قبل ذلك وان وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغى الشرط الصوره ان وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت الهبه لزمت الهبه لمن أخذها وتلزم أيضا للمعطي لابد أن يعطيها هذا الإنسان والشرط ده شرط ملوش قيمه شرط ملوش ايه ملوش قيمه يبقى انسان وهب انسان شيء وقال بس منين معوس هاخدها لا طبعا ده شرط باطل قال لأنه شرط ينافيها فتصحه هي مع فساد الشرط الحكم الفقهي هي صحيحة الآن طب الشرط إيه يبهن صحح العقد ونطل الشرط فتصحه هي مع فساد الشرط كالبيع بشرط ألا يخسر واحد باع انسان بيعه يلو بس بشرط ماشي أخد لو خسر ترجحها لك لا البيع لازم والشرط باطل وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح ولازم بمجرده ولو قبل حلوله هي مسائل مهمة ومسائل عملية بصراحة أنا في المسائل الكتير النهاردة ومسائل عملية يعني بنحتاج لها ودايما بتسألوا, بتسألوا فيها وبتفتوا غلط إن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه انسان عليه دين فصاحب الدين أسقطه ماشي؟ قال هو يهب، هو يهب أو ابراءه يبقى إب هو يهبه او يبرئه بمعنى يسقطه يعني او أبرأه منه أو تركه له صح ذلك ولزم بمجرده بمجرد ما يقول له ذلك لازم ولو قبل حلوله ولو قبل حلوله لان لا يمنع ثبوته في الذمة طيب سلمنا الشيء ده مجهول سلمنا الشيء ده مجهول يا ترى يصح ولا ما يصحش البراءه منه؟ يقول وتصح البراءه ولو مجهولا ولو ايه مجهولا لهما او لاحدهما لقول علي الصلاه والسلام للرجلين اقتسما وتوخي الحق واستهم ثم تحال لا حديث صح صح حسنه الشيخ الالباني رحمه الله والحديث اصلا اصله موجود في الايه في البخاري فتصح البراءه ولو مجهولا الصوره كده تمشي بس نحط لها قيد كمان بشرط الا يكون حيله لاسقاط الحق بمعنى ايه سلمنا انسان شغال عند واحد في سوبر ماركت مثلا وكانت ايده خفيفه شويه ماشي وما كانش ملتزم وبعدين كان بياخد من ايه من الدرج فلوس وبعدين تاب والتزم وعرف ان ده حرام وبتاع وتاب والله عذر فقال له والله ان تكلك علي دين وزمان بس جابه له بطريقة كويسة يعني بس مش عارف كه قال له خلاص يا أخي لا يوجد مشكلة لا يوجد بينه وبينه هو بيظن ان الدين ده يسير صاحب الحق بيظن أنه مثلا مئة مئتين مش مئة ولا مش عشر تلاف عارف أنه عشر تلاف بينه فهو قال له خلاص أبرأته كده كده ما أبرأهوش كده فلت كده ما فلتش ولو فلت في الدنيا مش فلت في الآخر ده معناها او كان مجهولاً لهم او لأحدهم أنا أخذت منك فلوس من فترة طويلة بس فعلاً مش عارف أنا أخذت كام مش عارف كام طيب أنت فاكر لا مش عارف خلص أنا أحللك أحللك من ذلك وأنت برضو إيه في حلي من ذلك الكلام ده لو كان بدون حيلة يجوز هذا الشيء ويصح الإبراء أما في حيلة عشان يسقط هذا المال ويسقط هذا الحق يب لا يسقط ولا يبرئه بإيه ولا يصح البراءة أو الإبراء بذلك ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه يب إنسان عليه دين أنا أسقطه أنا أهبه لكن إنسان آخر يقول ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه لأنه غير مقدور على تسليمه إلا ان كان ضامن كان ضامن يصح لأنه هو هيتطر إيه يدفع لو الأولين ما وفاش إلا إن كان ضامنا فإن أتصح لتعلقه في ذمتي فصل ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضه هذه الكلام اللي كنا بنقوله في البداية لكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضه لبقاء ملكه مع الكراهة مع الأيه؟ مع الكراهة خروجا من خلاف من قال تلزم بالعقد؟ لحديث العائد في هبته كالعائد يعود في قيئ واتفقنا عليه ولأنه يروى عن علي وابن مسهوم المعنى إيه؟ الهبة إما مقبوضة أو غير مقبوضة لو الهبة قبضت إبا لا يجوز الرجوع فيه لازمت ويحرم الرجوع إيه؟ الرجوع فيها من الواهب, من الواهب. يحرم عليها تدت الإنسان هدية وقبطها وحزها ما ينفعش تقول له هاتها تاني طيب انت وعدت وعد اول قلت لك عندي هديه ده هي ملكها الان بس يجوز الايه الرجوع فيه يجوز الرجوع فيه لكل واهب ان يرجع في هبته قبل اقباضه وقبل ايه اقباضه لبقائه ملك بس الصوره ديت مش متفق عليها فا ان البعض يقول الهبه تلزم بالايه بالعقد ولا يجوز الرجوع فيها حتى بالعقد دائل بعض يقول هذا الشيء يقول لحديث العيد في هبته كالعائد يعود في قيم ولا يصح الرجوع إلا بالقول نحو رجعت في هبتي أو ارتجعتها او ردتها لأن الملك ثابت للموهوب له يقينا فلا يزول إلا بيقين وصريح الرجوع لا يصح الرجوع إلا بالقول أو الفعل, الفعل بمعنى إيه؟ يمنع من التصرف يمنعه من التصرف في هذا الشيء يبقى يصح الرجوع بهذا الشيء وبعد إقباضها يحرم ولا يصح هذا الكلام الذي نذكره بعد إقباضها يحرم ولا, إيه ولا يصح يحرم ماشي اتفاق لا يصح دي دي محل النظر محل إيه نظر والحديث ما قالش لا يصح ولكن الحديث أثم إيه صاحبها ماشي فقال ليس لنا مثل السو العيد في هبته كالكلب يقيء القيء ثم يعود في قيء قال يمام أحمد في رواية قال قتاد ولا أعلم القيء إلا حرام ولا أعلم القيء إلا إلى حرام يعني ليس لنا مثل السوء فالعيد في هبة الكلب يعود في قيء يعني يعود في قيء يمام أحمد يقول لا أعلم القيء إلا حرام يعني لا اعلم القي الا حراما يعني هو واحد لو رجع مثلا يحرم عليه طب هو تعب يبقى لا اعلم القيء حراما بمنع اكل القي يعني واحد ياكله يعني ماشي ياكله ده, ده كلام اليمه فالكلب عدته كده اخس الحيوانات ودي من خساسه الكلب وده الكلب كنب والكلب هتعمل ايه يعني هو الكلب كلب ف يعني قال يعني زعموا أن الـ الـ الكلب ده حبي غير اسمه يوم الأيال فراح للملك الغابة وقال له أنا كلب اسم خسيس فغير اسم قال له أنت كلب ابن كلب ماشي ولا يصلح لك إلا أن تكون كلب قال لا بس غير الاسم قال له قلت لك أنت كلب ابن كلب ولا يعني يصلح لك إلا هذا الاسم فالمهم ألح عليه فقال له خلاص ماشي أغير اسمك بس الشرق قال له إيه؟ قال له خد قطعة اللحمة ديت واحتفظ بها معك تلتية ولو احتفظت بها وجئتني بها أغير لك إبا أنت فعلا كده تستاهل تبا حالتان فالمهم في اليوم الأول الكلب كلب فيبص في اللحمة وهو جعان وجائع فبس يقارن بيتغير الاسم والجوع فصبر أول يوم ثاني يوم يبص فيها أكثر من مرة صبح وبالليل وطول النهار لحمة فيتذكر تغير الإسم صبر ثاني يوم ثالث يوم كلب فقال كلب وما كلب كلب اسم جميل كلب كلب وإيه ونزل على اللحم وكلب فرح له ثالث يوم فقال مالك ماذا فعل؟ قال أكلته قال أنا ما أقول لك إنك كلب ابن كلب فهو كده يعني في بعض الناس يعني في صفات كده سبحان الله صفات خسيسة كده فممكن يديك هدية وبعدين يحصل بينك وبينك مشجرة مثلا أو مشدة أو أي طاتش بسيط وده حصل فعل ده حصل في بعض مع بعض الناس بعض الاخر ماشي فرجحها تاني فبيسأل أعمل معه إيه وقلت له ردها له قال لي العلماء بيقولوا ده لا يصح بس نقول الحديث نقول ليه الحديث ماشي نفضل قال رسول صلى الله عليه قال صلى الله عليه وسلم مسل السوء أنا في هبتك الكلب قال لي مش عويس خطى ماشي فالتاني ما كانش منه اللي ايه اللي ردها له مرة تانية فالشاهد من الكلام يحرم بعد ايه بعد القبض رجوع الرجوع في الهدي ولا يصح لا نقول هو يصح بس إيه يأسم الإنسان يأسم الإنسان الحديث ما قالش إيه لا يصح ولكن يأسم الإنسان إذا رجع فيها بعد الإيه بعد إقباض ما لم يكن أبا فإن له أن يرجع هذه مسألة برضو مسئلة المهمة الأب, الأب مسئلة المهمة فعلا نفهمها ونعرفها يعني ما لم يكن أبا فإن له أن يرجع طيب الأم فين غلبانة يعني منهاش حظ هي زيه الأم زي وأولى من الأب كم يبقى الأم والأب يا جوز تدي الهدايا لأولادها وبعدين إيه؟ ترجح فاتم بس مش بإطلاق هو يسكن لنا شرط أربعة عشان الأب يرجح في هدياته التي أعطاها ولده وقبضها لأود من شروط أربعة نشوف ما كده مع بعض ما لم يكن أبا فإن له أن يرجع فيما وهبه لولده قصد التسوية أو قصد التسوية أو لقول عليه الصلاة والسلام لا يحل للرجل, للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رو الخمسة وصحة الترمزين الشرط الأول إيه؟ عشان فهمين المسألة أب أعطوا لولده مال له أن يرجح فيه له أن يرجح فيه الولد قبضه قبضه له أن يرجح فيه له أن ي... كذلك الأم بس بشرط أربعة أول شرط أحملوا ما معنا ألا يسقط حقه من الرجوع دي شرط يعني إيه تحصيل حاصل ألا يسقط حقه, حقه من الرجوع ده تحصل إيه حاصل سواء أسقط حقه ما أسقطوش هي واحد يجوز أن يرجع حتى لو أسقط حقه وقال له مش هرجع تاني ورجع يجوز هذا, هذا الشي هو بيقص على البيع يعني بيقص على البيع بيقص قسم زي البيع الخيار أو شرط الخيار البيعان بالخيار ما لم يتفرق او يخير أحدهما صاحب يخير أحدهما صاحب يعني يقول لو اختار الآن وأنا أقضى خيار فالأب طبعا ما بيحش ولا بيشتري ده ديئ هبة ديئ قياس مع الإيه مع الفارق ده عقد هبة مش عقد إيه مش عقد بان إبقى أن يسقط حقه من الرجوع حتى لو أسقطه نقول له له أن يرجع إيه مرة سنين الشرط الثاني ألا تزيد زيادة متصلة ده كلام منضبط كالسمن والتعلم فإن زادت فلا رجوع وأما الزيادة المنفصلة فهي للإبن ولا تمنع الرجوع المعنى إيه المعنى ألا تزيد زيادة متصلة يعني الأب وعليه أعطى ولده ناقة مثل. ناقة كتب حوالي ألف جنيه أو شيء وبعدين كبرته شاء الله وأصبحت عشراء الآن الأب عزي رجح فيه, الأب عزي رجح فيه. الزيادة الآن المتصلة ولا منفصلة زيادة متصلة إيبا ليس له أن يرجع فيها لأن الحق يتعلق بإيه يعني بالزيادة المتصلة كسما والتعلم فإن زادت فلا رجوع وأما الزيادة المنفصلة تاجر الابن ولا تمنع الرجوع زيادة متصله وزياده منفصله زياده منفصله زي ايه زي الصوف مثلا انسان اعطى للاب اعطى خروف الخروف كبر وفيه صوف وبعدين جز هذا الصوف فان ابن باعه يعني الابن باع هذا الصوف والاب عاوز يرجع في الايه في الخروف تاني مفيش مشكله خد الخروف وسيب لنا الصوف ألا يزيد الزيادة المتصر وأما الزيادة المنفصلة فل... فهي للإبن ولا تمنع الرجوع شرط الثالث أن تكون باقية في ملك في ملكه في ملك مين مين يعني الأب ولا الإبن أن تكون ب... بس يركزوا قبل ما تنطو تنتقل... تنتقل... أن تكون باقية في ملك ملك الأب ولا الإبن الاب ولا الاب لا الاب. الاخ اللي بيكتب ضمير ربنا يسلم ضميرنا <تصفيق> انت كن باقيه في ملك يا محمد في ملك الإيبن. الاب الاب ما لهاش خالص ان تكون باقيه في في ملك الابن يعني الابن تكون لسه الشيء ده الشيء الموهوب له ده معاه في ملكه لكن ما تصرفش بيه ما بعهوش ما, ما فيش حد اخده منه ما هو ما هو, ما هو, ما هو لأن الرجوع فيها بعد خروجها من ملكه ابطال لملك غير طال ملكه يبقى لو ان الاب اعطى انسان خروف مثلا او بلاش خروف عشان ما. سياره مثلا ماشي عشان الابن يروح قوي للشغل مثلا او شيء وبعدين الابن اتزنق فباعها قاصير فباعها فاما باعها الاب ده وعاوز العربيه انا عاوز خلاص يابا انا بعتها اتصرف انا عاوزها هجيب لك عربيه ثانيه لا انا عاوز العربيه دي ماشي اللي انت فطبعا ده ليس له رجوع في ذات لان هي خرجت من ايه عن ملك الابن في هذا الشيء دي معنى كلامه ان تكون باقيه في ملك الشرط الرابع الا يرهنها الا, ألا يرهن. الشرط الرابع الا ايه ألا <تصفيق> ألا الولد فإن رهنها أو حجر عليه لفلس سقط الرجوع لما فيه من إسقاط حق المرتهن والغرمان يبأ ألا إيه ألا يرهنها ألا بمعنى إن الولد أعطاه أبوه هبة وبعدين رهن هذه لهم الرهن مآله ما إما للرجوع وإما أن يوفل إيه الحق طب هو الآن رهنها لعل هو ما يستطعش يوفي بهذا الشيء فتذهب هذا, هذا الرهن يب إذا ذهب يبقى خرج عن إيه؟ عن يده الآن يبقى أن لا يرهنها الولد فإن رهنها أو حجر عليه لفلس حجر على أملاكه لفلس سقط الرجوع لما فيه من إسقاط حق المرتهن يبقى الآن كانها خرجت من إيه من ايده فطالما خرجت من ايده ما ينفعش الاب يرجع فيها مرة ثانيه ما ينفعش الاب يرجع فيها مره ايه مرة ده معنى كلامه اللي هو بيذكره لنا هنا ده معنى ايه كلام دي اربع شروط لهذا الشيء والابي الحر ان يتملك من مال ولده ما شاء الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء برضه في صوره برضه يعني تعلق بابني ما نذكر الشيء ده قال له يرهنها وان تكون باقيه في ملكه زي ايه برضه احيانا يكون مثلا الابن يعني داخل على زواج داخل على زواج فابوه منحه او اعطاه او وهبه مال او وهبه ايه أو وهبه هبة وبعدين الابن خلاص فرح بالهبه كان قاعد يفكر بالليل وبالنهار هم طلبين من أربع أود وطلبين خمسة وخمسين ألف النيه دهب فهو إيه؟ أبوه دله خمسين ألف النيه حطت عليهم خمسة ورح جاب بهم دهب وشبكه وبتاعه وظبط نفسه فالأب بعد يومين ثلاثة وقال له أنا أعوز إيه؟ خمسين ألف النيه هاتي الخمسين ألف النيه له أن يرجع ولا ملوش يرجع؟ يرجع؟ لو رجوع ملوش رجوع؟ لأنه خرجت عن يد من؟ عن يد الولد عن يد الابن يعني يبقى ملوش الرجوع الآن هو راح جابهم اوض نوم او صالون جابوه العفش اتفق معنا سايبه ان لكم كذا كتب الجاي بمكذا والاب رجع بعد كده ليس له الايه ليس طلب ان الهبه خرجت من يد الموهوب له الابن يعني يبقى لا يجوز للاب ان يرجع لان لو رجع يبقى فيه ضرر الضرر على ايه على هذا الشيء على هذا الاب قال والاب الحر أن يتملك من مال ولديه ما شاء الحر احتراز من إيه بالعبد لأن العبد هيبدا ملك لمين؟ ماله ملك لسيد ماله ملك لسيد ويلقى الحر أن يتملك من مال ولديه ما شاء لقول عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك بس برضو مش بالكومك كتير مننا أنت ومالك لأبيك يا أخي ماشي وما يخدش باله يا أخي إن الحديث له مناسب واخد بالك واحيانا برضه الأب بيسوق فيها برضه بعض الأباء يعني ما عندهمش حنيه الابوه فبيسوقوا فيه بيسوق يجي الاب... يعني مشفط الابن خالص كل مال ياخده منه ويجي الابن كلمه يقول له ده ده النبي اصمته الشيخ ملت النبي عليه الصلاه والسلام اللي انت متسنن بايه بيقول انت وملك لابيك مش بيطلق يا اخوان الحديث ده له مناسبه فما نفهم مناسبة الحديث نفهم الفتوى عشان نفتصح هو كان أب فقير, أب فقير وكان أولاده أو ابنه ده غني وكان الابن الغني ده بخيل وكان الأب متزوج وإليه أولاد وفقراء والأب مريض وتعبان ومش جادر يصرف فكان يأخذ من مال ابنه ده وصرف على أمه وصرف على أخواته يصرف على أخواته فالابن اشتكل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يستدعى الأب فييشوف الحكاية إيه؟ يقضي بينه فقال يا رسول الله سله اسأله يا رسول الله ماشي على من أصرفه أنا أصرفه على ماذا أصرفه علي إنما أصرفه على أخواته وأصرفه على إيه؟ أمي فالنبي صلى الله عليه وسلم خاد gratis ودفعه لابوه وقال أنت وملك الأبي فاهمت شوف ده المناسبة بتاع الحديث مش بالكومة كده وخلاصي بأي أب الابن يتعب وسافر وروح ويتعلق بأشياء وديون وعليه مصريف فينا فقط واجبة ولعله متزوج أكتر من امرأة ولا بتاع ولا عزه بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ونعوذ بالله فلعله هذا الشيء فيعمل إيه ما يجومش الاب ياخد منه الاشياء دي ما يجومش الاب ياخد يحرم عليه يبقى الحديث لمناسبه اللي احنا ذكرناه نشوف بقى التفصيل لبسكروب شروط 5 والابي الحر أن يتملك من مال ولديه ما شاء بقول عليه الصلاه والسلام انت ومالك لابيك رو سعيد ابن منصور وابن ماجه رو الطبراني في معجمه مطولا وصححه الشيخ الالباني وعن عائشه مرفوعا إن اطيب ما اكلتم ارحمكم الله أطيب ما اطيب من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ده صحاح الشيخ العلمان طيب للأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط كام خمسة, بشروط خمسة أول شرط ألا يضره ألا يضره لحديث لا ضرر ولا ضرار ده حديث صحيح ولأنه أحق بما تعلقت بحاجته ده, ده معنى جميل ألا يضره ألا يضره يعني إيه الاب الابن كده محتاج نفقات عنده زوجة وعنده اولاد وعنده وعلي ديون وعليه نور متركب عليه يعني يعني نور 50 60 100 جنيه مثلا 200 300 500000 جنيه واخد بالك متاخرات وعليه ميه ما شاء الله شوف العداد كان ايه وعليه اشياء دي فما يجيش هو منظم نفسه على اخر الشهر ومعاه مبلغ يجي والده ياخده منه يبقى العيله تجوع وكمان ما يعرفش يسدد ديوننا عليه يحرم على هذا الشيء يبقى إذا كان في احتياج او انه هو مريض الابن مريض او وزجه الابن مريضة او عنده اولاده يعني مرضى وعاوز يعالجهم عاوز يعمل عمليه لابنه ده او لابنه ده ما يجيش الاب ياخد منه الفلوس ويقول له انت وملك لايه لابيه افهموا المسائل دي يا اخواننا بس يتعامل برفق برضه يعني مش عشان تفهمت كده وبتاعه ومناسبه الحديث يا ابوك ياخد منك تقول له ايه وفي إيه؟ لا لا بالراحة إن في بعض الإخوة غشم عليش؟ هو أخ وطالب عين بس غشيم غشيم بيتعامل بغشم مع أبوه مع أمه بغشم فعلا بغشم وإحنا بيجينا أسئلة غريبة الشكل ماشي؟ أسئلة غريبة الشكل فعلا كون أخ في الظاهر دين وملتزم وحريص وحافظ القرآن ومبتاع بس غشيم مع أبوه غشيم مع أمه فبيجلي بالعكس يعني واحد مرة يعني دخل على والده ودخل على والديته وبتاعه لجى التلفزيون شغال والتمثيلة شغالة فطفت التلفزيون انتم اي مش عارف ايه وانتم كفره مفيش وانتم شوية اللي حصل سبحان الله ده يعني وخيط التلفزيون وراماهم الدور التاني ابوه سب الدين وسب الملتزمين وسب الالتزام وسب الاسلام وجاب تلفزيون تاني يوم 14 بوصة ملون كمان وخدمان عشان هذا الأحمق الجاهل الغبي لتعامل بهذا العنف انت كنت, معاهم كنت تسمع أغان كذلك كنت من قبل فمن خلاص يعني ربيت شعرتين خلاص بجد شيخ المشايغة جاهل فبالراحة بلاشر. ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع الرفق من شيء إلا شانة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف يبى حتى لو والدك بيأخذ منك يبى فيه رفق يا والدي والله أنا فيه مصريف فيه كذا فيه كذا أو لو هو بيه الطريقة ممكن يعني إيه تعمل معه شيء بس بلاش أقوله عكدا طيب ألا يكون في مرض موت أحدهم دي مسألة مهم ألا يكون في مرض موت أحدهم المخوف حط على خط فكه خط مرض موت أحدهم المخوف فلا يصح فيه لنعقاد ساب الإرث بمعنى إيه الإنسان في مرض موته المخوف اللي هو أوشك على الهلاك وغالبا الأطباء قرد أيام ويموت غالبا على حسب الظن الغالب وقد يخلف هذا الشيء فربنا قادر على كل شيء تبارك وتعالى فربنا يحسن ختمنا وإياكم المسلمين ورزقناكم حسن الخاتمة وأن يستعملنا في طاعته إنسان مريض وملازم للفراش وخلاص ده يتصرف في ماله ما يتصرفش في ماله الشريعه اباحت له الثلث فقط الثلث في في مائة الثلث فقط في مال اما بقيه المال مش بتاعه الآن بينتقل للورثه بينتقل لورثه فعشان كده إذا كان في مرض موته المخوف سواء الإبن أو او يبما يبقى مفيش تصرف الآن الا يكون في مرض موتي احدهما المخوف فلا يصح فلا يصح اخذ المال الى اقارب ساب الارث أصبح المال الآن بتاع الورثه مش بتاعهم الآن الأمر الثالث ألا يعطيه لولد آخر دي برضو مهمة جدا دي بعض الأباء بيعملها بجهل ما عندوش الحنية للأبناء كلهم بيفضل بعض الأبناء على بعض في العطيم وفي القبلة وفي الحنية وفي المعاملة وفي الأكل وفي الشرب وفي المنام وفي السكن يب الأب ما شاء الله عنده خمس ست أولاد وبعدين بيحن على ده أكتر من ده بيدل ده أكتر من ده بيطبطب على ده هتنتظر ايه يعني هتنتظر ايه من من اخواته الثانيين يعني هيكرهوه ويكرهوك انت كمان ويحصل ضغط فاذا كنت انت بتحب ان هم كلهم بالرجل يكونوا لك في البر سواء كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام فلا بد انت ان تكون في المعامله سواء معهم جزاء من جنس الايه جزاء جنس العام يبقى الا يعطيه لولد اخر الا يعطي لولد اخر يبقى ممكن بعض الاباء بيعمل كده يكون ابني شغال وتعبان ويعني بيكدح ليل ونهار والابن التاني نايم نايم يجوم من نوم ينام تاني ومرحرح خالص ويلبس البدلة ويلبس وشايف نفسه والتاني تعبان ويعني طفح الدم إن القول أعزكم الله والأب ياخد من الابن التعبان ده يدي اللي هو إيه؟ نايم ده يحرم هذا الشيء, يحرم هذا الشيء قال لا يعطيه لولد آخر نص عليه انما احمد لانه ممنوع من التخصيص من مال نفسه من ماله نفسه فلا ان يمنع من تخصيصه بما اخذه من مال ولده الاخر اولا فاهم الصوره طبعا إذا كان ماله هو وطبعا دي مساله جايه فيها خلاف وهنشوف يبقى يفضل بين الاولاد ما يفضلش بين اولاده اذا كان ماله فاذا ياخد من مال بعض اولاده يدي للثاني لكن مش باطلاق برضه مش بيطلق والله إذا كان الاب مريض وما معوش نفقه وهذا الأخ اللي هو بيشتغل ده لإخوات صغار وبعدين الأب ما يملكش مال فلو خد منه وأعطى اولاده ده في دراسة وده لسه صغير وده كذا ما يحرمش ما يحرمش وده النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت وملكه لي إيه لأبيك بصرفش عن نفسه ده وبيغده بيدي لإخواته الصغار لأنه هو مريض لأنه كذا ما فيش إيه مشكلة في, في الشئ ده أما إذا كان بيعطي يأخذ من ده ويعطي لده كده وخلاص بدون حاجة بدون أي ظروف بدون مرض يحرم عليه هذا الشيء وليس له ذلك الأمر الرابع أن يكون التملك بالقبض مع القول أو الني لأن القبض يكون للتملك وغيره فاعتبر ما يعين وجهه أن يكون التملك بالقبض مع القول أو الني يبا يكون إنه هو الأب خاد مال من ابنه خاد مال من ابنه خاده عن طريق إيه يا طرى يصرف على أخواته ولا خاده وقال له يا ابن أنا عاوز ألف دنيه منك عاوز ألف دنيه على سبيل السلف على سبيل الدين يبقى أصبح الدين دين دين دين للأب في زمة, في زمة الأب للولد في زمة الإيه ده معنى أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النين تملكته ولا يا ترى أنت وغض على سبيل الدين على سبيل أنت تغضه وترده له تاني فإذا كان على سبيل الدين يبقى أصبح دين على الأب أصبح دين على, إيه؟ على الأب دي برضو مسألة مهمة أصبح دين على الأب بمعنى إيه سلمنا الأب مات الآن مات الآن مسألة مهمة والله يخونا وعمله وهي فعلا بيت تقصر فيه لسه واحد سألني من ياب اللي ماجي واخد بلك يومني من النوم واخد بلك يعني مش الصبح النهاردة الصبح بدري ومريض خاله او قريب له مريض وبعدان يعمل جسمه كده جور وظلم فبسألني في نفس المسائل نفس المسائل والنجه أهلا مش واخد بل سلمنا ان الأب خدم الإبن مال على سبيل الدين ومات ومات وهما يقسموا التركه الان هنقسم التركه ازاي المال اللي الاب اخده ده هيطلع دياب للتركه خلاص ماجيش اخواته يقول لا ده ابوك انت ما جوزناش ليه يقول له ما ينفعش اقول ينفعش ده ابويا مش اخويا يبقى من باب الادب الانسان مش هيغش مع والده مش هيقول له ده دين عليك لكن هو شرع عن دين دين عليه بس اخده على سبيل ايه الدين ذلك انا قال لك على سبيل فلا يصح ان قال مع القول القولة على حسب الني هو خده عشان يصرف على أخواته خده عشان ينفق على أمه ولا خده عشان على سبيل الدين فإذا كان على سبيل الدين هنطلعه الأول وبعدين نقسم الثلاث الأمر الخامس أن يكون ما تملكه عينا موجودا فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا, ولا أن يبرئ نفسه كإبرائه غريمه لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه لا يملكه إلا بقبضه مسألة جميلة والله وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين شوفوا الأدب نفاصص الكلام ده الأمر الخامس أن يكون ما تملكه عين موجود من الذي تملكه؟ الآب عين موجود فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده يعني إيه نفس الكلام اللي احنا ذكرناه الآن هو خد, هو خد من ابنه على سبيل الدين فينفحش يتملك هذا الشيء ده في ذمته دين فمنفحش الأب يتملك ما في ذمة نفسه ما في ذمته ماشي ما في إيه ما في ذمته دي بقى الضمار عادة على محمد اه بين في اللغه الانجليزيه ماشي ما في ذمته زمة الأب يبقى الاب خد المال على سبيل الدين ما ينفعش ياخده ويتملك من نفسه كده. هو اخده على سبيل الدين من ابنه ما يفتش نفسه يقول لا ده خلاص ده انا كده ايه تملكت ده معنى كلامه فلا يصح أن يتملك ما في ذمته زمة الاب يعني من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه كإبراء غريمة، مش أنت بتبرئ الغريم، لو واحد غريب عليه ألف جنية تقول له خلاص أبراءتك الأب منفحش يبرئ ابنه، عفواً الأب منفحش يبرئ نفسه منفحش إيه؟ يبرئ نفسه، أرجو يكون الكلام مواضح وفاهمين كإبرائه غريمه لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه طيب هو الآن خد على سبيل الدين، يبقى الإبن بغشم كده وسوء أدب هاتي وبالألف جنين اللي خدتها؟ شوف وليس لولده ان يطالبه بما في ذمته من الدين يبقى باب الادب مساله بر الوالدين حسن الادب مع ليه مع وكذلك له يطالبه بقيمه المتلف ابوك اتلف شيء من مالك ضيع على سبيل الدين ينفع تقول له طيب العربيه اللي انت كسرتها اللي انت عملتها اللي انت بوظتها هات قيمه المتلف لحديث انت وما لك لابي أنت ومالك لابي ده صحه الشغل ايه الالبن شوف بل اذا مات طب نعمل ايه طب نعمل طب استرد المال ده الكلام اللي كنت من شويه بل اذا مات اخذه من تركته من راس المال شوف الكلام اللي انا ايه عمال اشرحه مثال بل اذا مات اخذه مين اللي الابن ياخد الحق من ايه طب الاب مات وخلاص ياخذه من راس المال كلمه راس المال يعني يعني قبل القسمه قبل أن يقسموا يبقى دا لي كذا ودي لي كذا لا استنوا مش هنجسم خالص أنا والله قد تميد درابكم كذا ما قلتش ليه ما خدتش ملناش فيه لا لا لا إزاي إحنا ناس ملتزمة وبنتحكم للشرع نسأل الأول نشوف هل الولد كان وغده على سبيل الدين على سبيل. طب ما طلبتوش ليه طبيعي يعني سوء حسن أدبه يعني منعه أن يطلب أبوه يبقى بعد كده بعد ما يتوفى يبقى هنقسم قبل قسمة المال نأخذ هذا الدين قال أنه حق ثابت عليه لا تهمة فيه كدين الأجنبي كدين الأجنبي دين الأجنبي لا يسقط كذلك هذا الدين إيه؟ مع أنه أبوه بس برضو لا يسقط وله مطالبته بنفقته الواجبة لفقره وعجزه عن التكسب لضرورة حفظ النفس آه وله مطالبته من بغير له ها له مطالبته بنفقته الواجب <تصفيق> والابن ملوش نفقه واجب على ابوه ها <تصفيق> وله مطالبة بنفقته الواجبة لفقره وعجزا للتكسب لدرورة حفظ النفس وله الولد يعني وله بمعنى الولد في صورة برضو بنتسأل فيها فهمت الصور اللي حذكرناها طيب في صورة لو ان الأب وعد ابن وعد إن يبني نهديك خمسين ألف جنيه تجيبهم شغل خلاص يا أبنان إن شاء الله هاديك خمسين ألف إليه ديوه فدي مات الأب مات الأب مات يا ترى الخمسين ألف هتطلع من تلك قبل القسمة ولا ما تطلعش أفتون مأجور مأجوري في صورتينهم متشابهين الصورة الأولى ذكرناها أرجو تكونوا فهمتوه اللي هو الأب خد من ابنه مال على سبيل الدين فليصح له وأنه يتملك ما في زمته من دين ولده طيب يبقى بعد الموت يبقى ياخذ هذا, المال قبل الإيه؟ الإبن ياخذ هذا المال قبل القسم الصورة التانية الأب كان وعد ابنه يجيب له شقة يجيب له عربية يجيب له أي شيء وبعدين مات الآن هل الولد أن يأخذ هذا الشيء اللي كان وعده والده قبل قسمة المرس كلمة واحدة بس أي أولاء ما ترغوش كتير ياخد ولا ياخدش إجماع ماشي فتح الله عليكم ماشي ما ياخدش خلاص دي ايه دي ما ياخدش قال فصل ويباح الإنسان أن يقسم ما له بين ورسته في حال حياته ويعطي من حدث حصة وجوبا ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرسي خلص في المسيح العملية أكثر ملئية كلها مليانة أحكامي للنهاردة فمسيح العملية كلها وباح للإنسان أن يقسم ما له بين ورصاته في حال حياتي من صراحة يعني أنا كنت ب... شبافت الأول بكين أصبحت الآن بقفت بكذا يعني قد يعني أوجب هذا الشيء وهي مش واجب مش واجب خالص يعني العلماء بيمنعوا منه بس أنا من اللي بشوفه من اللي بشوفه أصبحت بقفت بهذا الشيء المسألة إيه الآن الصورة اللي الناس كتير بتسأل فيه وكذا واحد سألني فيه يا عم الشيخ أنا جسمت التاركة ديت محامي وكتب ولد وقسمت التركه على اولادي وما يعرفوش وخليت الاولاد مع محامي ينفع ولا ما ينفعش انا برد عليه اقول له عثارم عليك واخد بلد يعني العلماء يمنعوا من هذا الشيء يمنعوا من هذا الشيء وغايت ما يقولوا ما بتحبش الشيء ده اهو يباح يباح بس حتى مش وسحب يباح بس, بس قد يجب وقد يستحب على حسب انت شايف ان في عيل من عيالك من وراء القطبات يعني شرير يعني عربيد وشرير ومطلع عينك انت امور هيعمل ايه في اخوته هيعمل ايه سلمنا ان هو ابن زكر ولا بتاع ولا راجل وهو عنده اخوات بنات وهو بعد ما وهو شفنا الكلام ده والله, والله شفت الكلام ده وانا يعني مشاكل مشاكل شفناها والناس تسال وفلان ويجي ويعيط وده عامل فينا وبهدلنا ومش عارف ايه واحنا محاكي مفيش فانا بصراحه بافتي بالاستحباب كمان بالاستحبال يبقى الأب تعرف أولاده تعرف ابن من عيالك وحش او بنت وحشة أو كذا وعرف أن بعد ما تموت هيجور على أخواته لا منولوش نقولوش الشيء ده يبقى أكتب كل واحد نصيبه وأحفظ الورج عندي انسان أمين بحيث بعد وفاة الأب والله ليك كذا وليك كذا والورج في المحكمة وهكذا الشيء ده الصح في الايه؟ في الزمن بتاعنا اللي ما يعلم ربنا ده أما لو الله ده الإخوة بعض بحبه بعض ومش عرف إيه وبتاع وكده إيه الأفضل ما تقسمش المال بتاعك ولا تقسم التالك في حال حياتك في حال إيه حياتك ده الأصل نشوف كده يقول ويباح الإنسان أن يقسم ما له بين ورسته في حال حياته على فرائد الله تذكر مستحظ الأنسية لعدم الجور فيه لعدم الإيه الجور فيه طيب هو قسم على كلامهم قسم الان وبعد ما قسم الان ربنا كرمه بعيل على راس الايه ال70 سنه او ال ماشي ربنا ايه لسه في صحه وجاب عيل كده او جاب توائم واخد بلد جبته نعمل ايه ان التركه اتقسمت هنعيد التركه من تاني يعني من ده وناخد من ده وناخد من ده وندي ايه اخواتهم اللي هم حصلوا وجوم دول ويعطي من حدث من جاء يعني من ولد حصة وجوبا ليحصل التعديل الوال طب مسألة العطية بين الأولاد مسألة العطية مسألة يعني كبيرة جدا ومختلفة فيها بين أهل العلم مسألة العطية كل هبة لو إنسان إدى أولاده في حال حياته في حال حياته فهمت المسألة الأولى الأول اللي هي مسألة التوزيع التلك طيب مسألة تانية اللي هي انسان عاوز يعطي هدايا وعطايا لاولاده في حال حياته هل يعدل بينهم في في العطايا ولا ممكن يزود الابن عن البنت او البنت عن الولد او شيء ايه رايكم انتم يساوي العطيه حتى لو اكثر ما يساوي العطيه على حسب احواله احوالهم حلو حلو طيب ها نشوف باغي المرجوح نشوف قال يجب عليه التسوية لاحظوا انتم في دروسه صاحب الكتاب كتب حنبلي يجب عليه التسوية بينهم على قدر ارثهم على قدر ارثهم اقتداء بقسمة الله تبارك وتعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت يعني وسير الأقارب في ذلك كالأولاد قال عطاء ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تبارك وتعالى وقال ابراهيم كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبلة فيجعلوا للذكر مثل حظ الأنثين وما ذكر عن ابن عباس مرفوعا سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء ده ما صحش طيب يبقى الكلام هنا يقول يجب ده مذهب عليه التسويه بينهم على قدر ايه على قدر ارثهم يعني على قدر ارثهم يعني ايه على قدر ارثهم يعني بيتذكر مصلحه الايه على فرائض الله المقسمه في سوره الايه في سوره النساء وقياسا لحال الحياه على حال الموت لا هو القياس ده يعني مع الفرق شوي في حالة في حالة إيه في حالة إذا كان هي يعطي هدايا هيبلا حكم إذا كان هيقسم قسمة مورس نهائية هيبلا, هي إيه هيبلا حكم لكن الكل, يست الكل متفق لاستحبه كل لكن كلامنا في الوجوب والإسم وعدمه يطره يكون الحكم إيه نشوف كده يقول فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه زوج أحدهم او خصصه بلا اذن البقيه حرم عليه ودي الصوره موجوده الان الصوره موجوده يبقى فيه اولاد واحد حان وقت زواجه او فيه بنت حان وقت زواج ايه الاب بيعمل ايه بيجوز الاب ماشي او يجوز البنت اللي حان وقت ايه هيلف على عياله كلهم بقى هجوز اخوكم يا اولاد راضين ولا أو مش راضين ما يرضوا لنا مع النوم يبقى الشاهد من الكلام ان كلمه حرم بقى دي محل ايه محل نظر ان نشوف كده لقولي عليه الصلاه والسلام في حديث النعمان لا تشهدني على جور والجور حرام وكان الحسن يكره امم كده يا اخوان ده حرمش ننزل <تصفيق> على راي اخواننا يعني مفيش طيب هو مده الاقامه كام ربع ساعه احنا عوزين نخلص النار دا الهيب فنحاول نسرع عشان نخلص الليل. المسألة دي اخوانا عشان نخدها اجملا كده عشان الوقت ما اخدناش نفرق, نفرق بين قسمة المواريس والعطايا التي يعطيها الأب الأولاد فإذا كان الأب يعطي الأولاد عطايا في حال حياته الراجح من كلام العلماء وده كلام جمهير أهل العلم من الشفعية والملكية والاحناف أنه يجوز له أن يسوي ويجوز له أن لا يسوي في العطايا على حسب على على حسب؟ حتى الحناب نفسه عندهم قول إن لو في انسان مريض انسان زامل انسان يحتاج لتعليم انسان يحتاج لزواج انسان كذا يبقى يجوز ان الاب ما ايه ما يسويش ده فين في العطايا وفي اله... وفي الهبه اما اذا كان هيقسم الاب الحال الاولى اللي ذكرتها في البداية قسمه مواريث يجب عليه ان ايه ان يقسم مثل للذكر مثل حظ الانثيين وضحت كده هذا الكلام اللي إيه الخلاصة اللي في المسألة يقول ولنا حديث يقول فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم علي الصواب إذا كان في احتياج أو شيء لا يحرم عليه. الحديث لا تشهدني على جور يقول والجور حرام وكان حسن يكرهه في الفاتوى يعني مفتش به ويجيز في القضاء يعني لو حصل لو حصل وعرض على على الحسن رحمه الله كان ايه كان يجيزه لان في فرق بين الفتوى والقضاء واجازه مالك والشافعي وابو حنيفه كمان جمير اهل العلم اجزوا اجزوه هذا الشيء ان هو يفضل بعض الاولاد على على بعض ولنا حديث النوع بس الكل متفق على ايه واجزوه مع الكراهه اجزوه مع الايه مع الكراهه ولو حصل يمضى اللي لو حصل يمضى لكن الكل متفق على الايه استحباب التسويه استحباب التسويه لكن سلمنا انسان زمن مريض او عاوز عملية فالقاضي اعطاه مال اب عطاه وهو متجوز يعمل عمليه لنفسه مش لازم يدي لابنه التاني وبنته التانيه زي ما ادى الاولاد ده والحنابله نفسهم اللي بيقولوا يحرم يجوزهم مثل هذه الصور يقول لنا حديث ابن عمر ابن بشير ان اباه اتى به رسول صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلامة كان لي فقال رسول الله عليه أكل ولدك نحلته مثل هذا أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال فقال فارجعه وده حديث متفق عليه وده حجة الحنابلة والشافع رحمه الله بيستدلب نفس الحديث بيستمعنى آخر والشافع شيخ الإمام أحمد ولازمه أن يعطيهم حتى يستوى حتى إيه يستوى ده فعل واحدة لو كان الأب معه مال متوفر وقادر على إيه؟ على هذا الشيء نص عليه لقول عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم اتقوا الله وعدلوا إيه؟ بين أولادكم قال فإن مات قبل التسوية إن مات قبل إيه التسوية وليس التخصيص بمرض موته المخوف شوف إن مات دي مؤسسة مهمة إن مات قبل التسوية وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ فلا رجوع لبقية على الورث عليه مسألة مهمة جدا وعملية والناس بتختلف فيها وبتعرف مع بعض علشان. إن مات قبل التسوية يعني الأب كان زوج بعض أولاده مثل. الأب زوج بعض إيه؟ أولاده ولم يزوج البعض الآخر ولم يزوج البعض الآخر ومات إذا لم يحصلت تسوية فبعد ما مات الناس تعمل إيه؟ يقول لك طلع جوازة إخواته صح كده يبقى ده تجوز وده ما تجوزتش يبقى نطلع جوازة مين اللي ما تجوزوش ده هنا بيقول على المذهب إن مات قبل التسوية وليس تخصيص بمرض موته المخوف ده قيد التان ليس ما إيه تخصيص بمرض موته المخوف يعني هو ما كانش مرض أو شي وجوز ابنه ده في حال صحته حال صحت الأب يعني وبعدين مات الآن الورصة ليس لهم أن يرجعوا على هذا الابن بايه بالسويه لا ليس لهم أن يرجعوا هذه العطيه ثبتت للاخذ كما قالوا هنا فلا رجوع على بقيه الورثه عليه نص عليه لقول الصديق وجدت لو انك حستيه وجدت انك لو ايه لو ودت لو انك حستيه طيب فعلى هذا يعني لو أنك حستيه يب لو هي حازته ما كانوش يرجع عليه تاني ده الصديق لم أعطى عائشة رضي الله وخصصها عن بقية أولاده الأربعة كان لي أولاد فهي ما خدتوش ولا حازته فقال هو ماله الوارث يب هو الآن هينتقل لك والإيه ولإخواتك الآن وقول عمر لا عطية إلا ما حازه الولد لا عطية إلا ما حازه الولد وقول أكثر أهل العلم قالوا في الشرح وإن كان بمرض موته المخوف لم يسبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازته دي مسألة تانية الأب حس أنه يموت وكذا ففضل بعض الأولاد على بعض ليس له زال ولا يحق له زال تبلو عملوا خلاص الأولاد هيسكت عشان أبونا مريض وتعبان مش هنزود عليه الهم كمان ممكن يموت فيها بس شرعا لو حدث كده وعلمنا أن الآب بفضل ده على ده وفي مرض موت المخوف ده مهم ده القيد يبه يرجع الورصة على هذا الولد الذي أخذ العطين لان حكمه كالوصية وفي الحديث لوصية الوارث يبه الزان هو أصلا ابنك ده لنصب من تلك فالزان توصل له بوصية أخرى وفي مرض موتك المخوف لا يجوز ولا يحق لك زان ما لم يكن وقفاً آه ده شيء تاني لو هو وقف على بعض أولاده يبال الوقف مش مرأس الوقف مش مرأس هينتفع بالغلة والأصل إيه لا ينتفع ما لم يكن وقفاً فيصحه بالسلس كالأجنبي احتج الإمام أحمد بحديث عمر وتقدم في الوقف وبأن الوقف لا يباع ولا يورص ولا يصر ملك للورص هذا الكلام وقال إمام أحمد إن كان على طريق الأثرة فأكرهه يعني بيؤسر بعض الأولاد على بعض وإن كان على أن بعضهم له عيال أشوف له عيال أو بي حاجة فلا بأس لأن الزبير خص المرضوضة من بناتهم وصحاه الشيخ الألبان وقدمناه قبل زال طيب المرض المخوف إذا حدث للأب مرض مخوف والأطباء غالبا قالوا هذا المرض يموت يعقب الموت وأيام وخلاص بيقضيها يبال أب لأحكام معين لا يجوز له أن ينتصرب في كل مالك ولا يجوز له أن يوصي إلا في حدود السلس ولا يجوز أن يخرج من مالك إلا في حدود السلس يبال المرض غير المخوف لأحكام والمرض المخوف لأحكام المرض غير المخوف كالصداع وجع الدرس والرمج وحم ساعة ونحوها تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتصرف صحيح لأن مثل, هذا مثل هذه لا يخاف منها في العاد حتى لو صرى مخوفا ومات منه بعد ذلك اعتبارا بحال العطية لأنه إزاك في حكم الصحيح والمرض المخوف زي إيه إبا المرض غير المخوف للأب أن يتصرف في ماله وينفق من ماله حتى لو أخرج وكل أما المرض المخوف يضرب له أمثلة وطبعا المرض المخوف على حسب كل زمان ممكن يكون في مرض معين عشان ما كانش فيه لسه العلاج بتاعه يكون مخوف ممكن في زمن تاني ما يكونش مخوف فالضبط في كده ايه الأطباء هم اللي يحددوا المرض ده مخوف ولا مش مخوف المرض المخوف كالبرسان وعبارة عن إبعى الرفونة وجع في الدماغ يختل به العقل وقال عيضه ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان اللي احنا بنسميه السرطان ربنا عفين اللي احنا بنسميه السرطان ده عند الفقه يسموه البرسان وذات الجم عبارة عن ق قروح بباطن الجنب انسان الكلى بتاعته بيعمل غسيل كلى بيعمل غسيل او حصل له شيء في الكبد او شيء فده بيسموه ذات الجنب والرعاف الدائم لان لو صفى الدم فتذهب القوه الرعاف انسان عنده ايه نزيف مستمر نزيف مستمر ربنا يعافينا واياكم والقيام المتدارك عنده إسهال على طول قيام متدارك أي الإسهال معه دم لأنه يضع في القوة وأول فالج وأول فالج الفالج للشلل يعني بس الشلل ما نقدرش نقوله مرض مخوف لأنه ممكن الإنسان يظل مشلول ونصه مشلول ويعيش سنين طويلة فهو بتكلم على زمنه يعني وداء المعروف يرخي بعض البدن وآخر, وآخر سل والحمى المطبقة, حمى المطبقة وحمر الربع ومن أخذها الطلق شوف مع ألم حتى تنجم كان زمان المرأة الحامل كان خلاص أنه هتموت هتموت من أخذها الطلب الآن لا الآن حتى لو كده بيعملوا عمليات قيصرية وبيفتحوا وبطلعوا لابن من فيش مشكلة خال فلذلك أنا قلت لك في البداية الضابط في المرض المخوف اللي حدده مين أطباء كل زمان وأطباء كل عصر يقول وما قال طبيبئه دي الضابط حط على خط وما قال طبيبان مسلمان أنه مخوف وكذلك إذا وكذلك أي وألحق بالمرض المخوف من بين الصفين وقت الحرب إنسان بحارب انسان بقاتل وكل من الطائفتين مكافئ أو كان في المقهورة أو كان باللجة في البحر يعني وقت الهيجان أي ثوران البحر أي ثوران البحر بريح عاصف لأن الله وصف من في هذه الحالة بشدة الخوف وقال وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بي أو وقع الطعون ببلده ببلدي لأن, لأن توقع التلف من أولئك تتوقع المريض وأكثر قال أبو السعدات هو المرض العام والوباء الذي يفسد, يفسد له الهواء فتفجه والأبدان وقال عياض هو قروح تخرج من المغاب لا يلبث صاحبها وتعم غالبا إذا ظهرت قال نوي في شرح مسلم هو بثر وورم مؤلم جدا يخرج معه لهب ويسود ما حوله نحن بنسمى الغرغرينة الأطباء بنسمى الغرغرينة يعني أو يخضر أو يحمر حمرة ويحصل معه خفقان القلب وعن أبي موسى مرفوعا فناء أمتي بالطعن والطاعون فقيل يا رسول الله هذا الطعن طعن اللواء الرماح يعني الرماح والسهام قد عرفناه قد عرفناه فما الطاعون قال واخذوا أعدائكم من الجن وفي كل شهادة وفي كل شهادة الإنسان يقاتل في سبيل الله يموت شهيد ابتغواجه الله وإنسان يموت في الطاعون فيصبر ويحتسب هذا شهيد هذا شهيد وفي حديث عائشة غدة كغدة البعيش المقيم به كالشهيد المقيم به كالشهيد المقيم بعرف الطاعون يعني غدة كغدة البعيش المقيم به صابر محتسب المقيم يعني لو نزل الطعام بمكان أهله ما يطلعهش في مكان تاني ده اللي بسمي الأطباء عند عندنا الآن الحجر الصح يعني الحجر الصحي عشان الأمراض ما تنتقلش أمراض ما تنتقلش ده اللي سمعه النبي المقيم المقيم به كالشهي والفار منه كالفر من الزحف الفر من, من الزحف وده حديث صحة الشيخ الألبان او قدم للقتل او حبس له للظهور التلف وقربه أو جرح جرحا موحية أي مهلكة مع ثبات عقله لأن عمر رضي الله عنه لما جرح سقه الطبيب لبنا فخرج من جرحه فقاله الطبيب اعهد إلى الناس فعهد إليه موصى فاتفق الصحابة على قبول عهده وعصيته يعني لما ضربوا ابن ملجم عليه لعنة الله ضربوا هو يصلي بالناس وضربوا طعن طعن شديدة فخلقت الأمعام وكان زمان عندهم يعرفوا الوحدة هيموت إزاي لو حصلوا طعنة بطنه في الأمعاء أو شيء يسقوه لبن فاللبن الطبيب سقاه لبن فطرع من أمعاؤه يبقى الأمعاء يدخل وقال له خلاص هو هيموت فإيه يا عمر للناس فعهد إليه موصة فاتفق الصحابة على قبول عهده خاصية وعلي رضي الله عنه بعد ضرب ابن ملجم أوصى وأمر ونهى طبعا لضرب عمر مين مش ابن ملجم لضرب عمر ابو الهولو ولا ايه المجوسي ام علي بن ابي طالب ضربه لم يثبت عقله فلا حكم لاعطيته بل ولا لكلامه فكل من اصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بثروس فقط يبقى واحد في مرض موت المخوف حس انه هيموت عمال جاب اولاده جمع اولاده يا اولاد اديله فلان 100000 جنيه قول له فلان جنيه قول هنسمع كلامه ومش هنسمع كلامه هننفذ الوعيه بتاعته في حدود ثلث المال بس في حدود ثلث المال عشان الانسان يعرف حقره نفسه وحقره الدنيا انت طول ما فيك صحة وشايم نفسك عمل تجمع وتمنع تجمع وتمنع والالف عاوزه ب2000 والشركه تبقى شركتين والعربيه تبقى عربيتين والمحل بمحلين ومش عاوز تصدق ومش عاوز تنفق ساعه ما تلاقي نفسك هتموت وخلاص وفي النزع الاخير تصدق بكذا اعمله كذا الشرعة تقول لك لا مش المال بتاعك الآن انت هنتصدق عليك انت في حدود تلتمنت بس السلوس والسلوس ايه كسي ده كلام الفقهاء بيقول فكل من اصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه فين؟ بالسلس فقط أي سلس ماله عند الموت لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لا تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعماله ده حديث حول الشيخ الألباني وللأجنبي فقط لحديث لوصية الوارث رول إمام أحمد وأبو داود وحسنه وإن لم يموت فهو الأطباقر هيموت وما ماتش وإن لم يموت من مرضه المخوف فكالصحيحي في نفوذ عطاياها كلها وصحه تصرفه لعدم الايه لعدم المانع وسؤال بعته بعض اخوانكم يقول اذا مات الواهب والهبة عند أحد ما عند احد ما ولم يقبضها الموهب له مثال الواهب عنده مال عند فلان وقاله له أعطي نصف المال هذا لأخي ثم مات الواهب فمزن موهوب ملوشحال ملوشحال وديتي بقسمة مواريس وتربض على الورصة وليس له شيء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل أهو بكر مع إشه سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب